أخونا الدكتور سعيد أبو العلى بيسأل سؤال بيقول يا ريتك يا شيخنا توضح مسألة تقديم الصلاة قبل وقتها للمسافر وهل يجوز له أن يصلي صلاة قبلها قبل وقتها وهو في بلد بلده قبل أن يستقل القطار أو الطائرة نرجو التوضيح نقول وبالله التوفيق بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده نقول إن المسافر الله عز وجل رفع عنه لعنة والمشقة يكفي له أن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النور سبحانه وتعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرفع المشقة والعانة عن المسافر ما يبقاش عذاب السفر ونعي هم كمان العبادة فربنا عز وجل شاط رلاه صلاة نصفين الصلاة ربعية بيصليها اثنين اللي أربعة ركعات بيصليها ركعتين والاثنين بتفضل زي ما هي زي الصبح والتلاتة بتفضل زي ما هي زي المغرب وربنا عز وجل يعني ابحله إنه هو للمسافر ان هو يجمع الصلاة بمعنى ان الدهر ما ينفعش نصليه قبل وقتها ولكن نصلي الدهر في وقتها ونجمع العصر قبل وقته يعني صليت الدهر انه لوقت اربع ركعات نروح جاي اقيم لنفسي الصلاة ثاني بنية ان انا هصلي العصر واحد يقول لي قبل وقته وقول له قبل وقته بس هيصليها اربع وذلك اللي لم يشرع في الصلاة يعني ايه يعني لو احنا مثلا تحركنا من البيت و... وكان لسه العصر ما أزنش وانا ما صليتش الظهر ووصلت على محطة ال... القطار ولسه ما ركبتش القطر او انا في المطار والطيارة شوية وهينادوا عليه بس انا ما صليتش الظهر اروح مصلي الظهر ركعتين اصلي هنا ايه الدهر ايه ركعتين طيب واروح مصلي اقيم الصلاة واصلي العصر كمان ركعتين اسمه جمع تقديم اسمه جمع ايه تقديم لان انا قدمت العصر عن وقته الشرع الجزلي كده ليه صليتوا ركعتين الظهر والعصر لان انا شرعت في الصلاه شرعت في السفر اسف انا خدت الشنطه بتاعتي ومشيت يبقى تحركت للسفر تمام طيب كان زمان يقولك لك اذا فرقت العمران النهارده ما فيش مفارقه للعمران طالما انت ماشي الدنيا عمرانه والبيوت شغالة ماشي انت ماشي في وسط البيوت ماشي حتى لو ركبت السياره برضو ماشي في وسط البيوت انما ايه طالما خدت الشنطة وشارعت في الصلاة يبقى انت كده ايه يبقى انت كده خلاص سافرت ادم شروعت في السفر يبقى انت مسافر حتى لو لم تستقل القطار ولكن انت واقف في انتظار القطار يادوبك هتخلص القطار هيدخل هتستقله وتمشي فهنا اجاز لك الشرع ان انت ايه ان انت تصلي الظهر قصر وجمع والعصر برضو ايه قصر وجمع طيب جماعة الدهر مع العصر و... وتروح يا ياربك مصليت لا العصر قزم تروح جاي انت مصلي العصر ويمكن برضو لو انت مسافر انك تصلي الدهر ركعتين والعصر ركعتين جمعة اخير طيب لو انت بقى لسه مسافرتش قدامك لسه وقت عايز تروح تكوي هدومك وبعدين تجهز الشنطة واخد بالك انت وبعدين تروح واخد شنطتك تاكل لقمة وتاخد شنطتك وتتوكل على الله تروح تستقل القطار يبقى انت ممكن كده لسه قدامك ساعة ساعتين هنا نقول لك خلي بالك ما ينفعش لك القصر انما يجوز لك الجمع يعني يعني انت هتقيم الصلاة وهتصلي الظهر اربع ركعات او انك تصليها مع الجماعة طيب انا عايز اجمع نقول لك يجوز لك الجمع لاني ممكن يدركك العصر وانت ركبت القطار مثلا نقول لك يجوز لك الجمع ولكن هتصلي اربعة لانك لم تشرع بعد في الايه في السفر ده انت لسه قدامك مكوى ولسه قدامك هتجهز الشنطة ولسه قدامك هتكون لقمة وتمشي لا يبقى هنا اجاز لك الشارع الحكيم الجمعة دون القصر هتصلي الاربعة اربعة بس اجمع لك هو اجاز لك انك تجمع الايه تجمع الوقتين مع بعض وكذلك يجوز لك انك تجمع المغرب والعشاء جمع ايه جمع تقديم. تصلي المغرب تلات ركعات زي ما هم لان المغرب ما فياش قصر يدور تلات وتروح مصلي العشاء قبل وقتها ركعتين بس خلي بالك الفجر برضو هتصلي اتنين لانه ما فيش قصر في الاتنين ولا فيش قصر في, الايه؟ في التلاتة بتوع المغرب بس خلي بالك من الفجر وخلي بالك من العشاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في سفر أو حضر ركعتين سنة الفجر وركعة الوتر اللي هي بعد العشاء سواء كنت مسافر أو كنت مقيم أوعى تترك سنة الفجر ولا تترك سنة ولا تترك وتر العشاء الوتر ركعة الوتر شوف انت بتصليها واحدة أو تصليها تلاتة زي ما بتصليها لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصنة لا في سفر ولا في حضر وإن كان الشارع الحكيم رفع عنك الصنن لأن المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعات وليس عليه صنن لأن يقول لك صلي الصنن يمنونك من باب ولا أتم الفرض وبالتالي نقول لك إن إيه إنك ما تتركش ركعتين صنة الفجر ولا ركعة الوتر بعد العشاء لو صليت العشاء ركعتين يبقى تصلي بعدها ركعة اللي هي ركعة الوتر طيب والله تعالى أعلم نشوف السؤال الثاني أختنا المسلمة تقول هل يفسد اليوم لصائم نام بعد العصر واستيقظ بعد أذان المغرب فوجد نفسه محتم لا لا ما ما يفسد عمر يا جماعة الخير إحنا نحن تحدثنا في هذا قبل ذلك وقلنا أن أن, ان الطهارة ليست ليست شرطا في صحة الصوم إنما هي شرطا في صحة الصلاة لأنك أنت لو يعني كنت متزوجا واتيت الأهل وبعدين قلت أنا هنام شوية وأما الصحر أغتسل الصحر وأغتسل وبعدين صلي الفجر فنمت فما عم تشن بعد الشمس ما طلعت نقول لك صيامك صحيح وانت ناوي تصوم ثاني يوم صيامك صحيح الصيام بتاعك ما فساتش كذلك واحد نام العصر وبعدين لقى نفسه كم متعب لقى نفسه نام فما قامش غير المغرب وكمان قام وجد نفسه محتلب صيامك صحيح ولا عليه اسم يا جماعة لاني رفع القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ وده نائم وليس في النوم تفريط انما تفريطه في اليقظه ها فالذي نام بعد العصر ثم استيقظ بعد اذان المغرب فوجد نفسه محتلما عليه ان يعجل الايه يعجل الفطر ثم يعجل الغسل علشان يصلي عشان ايه يصلي وبعد كده يبقى يعود يفطر على مهله والله تعالى اعلم طيب أختنا أما طلاب بتقول لو أن امرأة هتسافر لطبيب في بلد بلدة أخرى والعرب لن تقف في الطريق ويصعب الوضوء والصلاة عند الطبيب هل لها تصلي في البيت العصر جمع تقديم مع الزهر قبل السفر نعم بس بشرط زي ما قلت أنا وضع إنها تكون هتسافر على طول إنما لو لسه بابري ها نقول لها لا خلي بالك يبقى العصر لازم هتصلي في وقته إذنما لو لسه بدري على السفر يبقى أنت هيجزلك هنا أنك تجمع العصر لو لو عشان دي ضرورة العربي مش هتوقف وهيصعد عليك أن العيادة بتبقى مليانة أنك تدور عيادة تصلي هنقولك هنا تصلي الدهر وتصلي العصر بس خلي بالك هتصلي العصر ربعة مفيش هنا قصر لأنك أنت لم تشريعي في الاسم في في السفر بعد تمام ولو انت كانت شنطة في ايدك وهتمشي ها يمكنك ان انت تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لان انت شرعتي في الايه في صدق كلام اهل الايه كلام اهل العلم بعض العلماء يقول لا لو هي لسه بدري على على سفر تصلي الظهر اربع ركعات والسنه كمان بتاعته وتستنى لما تصلي العصر في وقته طب يا جماعة العصر هي هياذن عليهم في الطريق نقول لها صلي العصر بعد الظهر إيه ركعتين صلي عصر بعد الظهر بعد الظهر أربعة ركعات لأنك لم تشرع في السفر بعد وكنت زي ما الدكتور سعيد سأل كده وكنت على محطة القطار أو في المطار نقول لك هنا يا جوزك إنك أنت تجمع اللي تجمعي وتقصري لأنك أنت خلاص أنت في السفر كده أنت بداية السفر طيب إن لم يكن بنية السفر بنية الحاجة العريضة طيب هل لها تصلي في البيت العصر جمع تقديم مع الظهر قبل السفر إن لم يكن بنيه السفر بنيه الحجر يجوز خلي بقى يعني إحنا يجوز لنا أن نحن نطبق السنة دي بس كل مدة كل مدة كده نقول النهاردة إحنا في حاجة عارضة أو بغير حاجة عارضة هنطبق سنة كده ونصلي العصر يعني جمع تقديم يبقى هنصلي العصر جمع تقديم ولكن هنصليه أربعة, هنصلي أربعة وخلي بقى المطر يجوز أن أنت تصلي بدوم وتروح مصلي نصلي العصر العصر بنيه جمع تقديم لذا كان المطر شديد جدا وما انا لو نزلت المسجد هتبهدل وقد أصاب ب ب ب ب ببرد لان ان المطر لما تنزل عليها تبلني واخد اخذ برد ابرد ها يخاف الله عز وجل يقول ولا تلقب يجيكم لا تهلكوا واذا كانوا ايه ياذن المؤذن في المسجد ويقول صلوا في رحالكم صلوا في رحال يعني كل واحد يصلي فين في مكانه في بيته اللي في دكانه يصلي في دكانه اللي في بيته يصلي في بيته علشان إيه والمريض سبحان الله يجوز له ان يصلي بالجمع دون القصر انه مش مسافر انما اللي يقصر ويجمع ده المسافر طيب والله اعلم اختنا برضو امت الله سيقول هل يمكن قول ختم الصلاة من التسبيح وقاية الكرسي بعد الصنة البعديه ام لابد بعد الفرض اه احنا ممكن نخليها بعد بس للضرورة القصوى للضرورة القصوى انما مفيش ضرورة يبقى بعد الفرض على طول نختم الصلاة ونسبح لان كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كان يضرب الناس بالضرة للذين لا يجعلوا فاصل بين صلاة الفرض وبين صلاة السنة كان يضرب الناس بالخيزرانة اللي معاه اللي كان بيتعبطها فكان يضرب بها الناس اللي يقوم بعد الصلاة على طول يسلم من الفرد ويقوم يجي للسنة على طول فكان سيدنا عمر يضربه بالضرة بتاعته علشان لازم يقعد يعمل فاصل بين الفرد وبين السنة أو السنة الراتبة لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هناك ضرورة تدعو الحاجة إليها خلاص يبقى ده أمر خارج عن إرادتنا ومش هيبقى كل يوم مش هيبقى كل يوم طيب نشوف السؤال كمان أختنا برضو أماط الله بتقول شاهدت امرأة وهي تصلي لا تحدد شفتها, شفتها إلا في التكبير والتسليم وطول القراءة والتسبيح لا تحدد شفتها هذا من يعني أخطاء المصلي وذكر هذا كتير من يعني أسازتنا ومنهم الكلام هذا موجود في القول المبين في أخطاء المصلين لفضيلة الشيخ سلمان حسن مشهور يعني أرجو ما يكونش أخطاطي في الاسم إنما هو ذكر أن هذا يعتبر من أخطاء المصلين إن المصلي إذا صلى ولم يحدد شفته بالقراءة ف يعني هذا خطأ عظيم يعني نرجو يعني تكون صلاته يعني غير صحيحة يعني مش عايزين نقول كده يعني فلا بد من تحريك الشف الشفاه أو الشفتين أثناء القراءة وأثناء التكبير والتسليم بس طبعا محرك اللي شفتين بدون صوت يعني أو اللي بيصلي لوحده يسمع نفسه وإذا كان بيصلي في جماعة يعني يحرك إنما سرا طيب دكتور سعيد بيقول لنا وجزاك الله خيرنا دكتور بيقول لنا على هذه المحضرة المتلاسمة الترهيب من التهاون في أمر الصلاة فما أحوجنا إلى التمسك بهذه العروة الأثقة نعم والله أحسنت الصلاة نحن نقترب من شهر المحافظة على الفرائض والسنة شهر رمضان جزاك الله خيرا وحياك حبيبي فحياكم الله وعمر وقتكم بطاعته وعسلكم وختم لكم بطاعة وأنتم كذلك وكل المستمعين والمستمعات الموجودين معنا الآن على المنتدى جزاكم الله خيرا وربنا عز وجل يعني يعننا وياكم على طاعته ويبلغنا وياكم رمضان ويجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة يعني سيدنا سيدنا إبراهيم يخو رب عني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقابل دعاء يعني بيدعي النفس وبيدعي أهل بيته ذريته كمان إني يكونوا من من الذين يقيمون الصلاة يعني على أوقاتها إن أكبر خطأ إن الإنسان يضيع الوقت ويترك الصلاة حتى تدخل على أختيه و... والأكثر منه ناس الله العفية والهداية والهداي لجميع اللي بيترك الصلاة بالكلية أختنا راجية رحمة الله تقول جزاك الله خيرا وغفر الله لي والوديا ولك وليا. دايما الأسئلة تأتي في الفقه وبيعز على الواحد أني ما حدش بيسأل في التوحيد لماذا جماعة الخيرين هل أنتم مش فهمين التوحيد معايا يعني أنا مش قادر وصله لكم ولا إيه مش عارف طيب أخونا سامي يقول السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول بعض في بعض الأوقات يقول الإنسان على طاعة أو قام بفعل خير معين فيحس بسعادة نعم أنه فعل هذا الفعل طاعة لله تعالى وأنه يقوم بفعل الخير على عكس كثيرين فيسعد أن الله هداه لفعل الصالحات وقد يكون هذا الفعل أمام الناس ويسن أحد عليه فيحس بالرياء فلا ذا رياء وفيه علم اخلاص يجزاه خيرا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه يعني ان شاء الله نعمل ان هو ما يكونش فيه يعني شيء من الايه من من الرياء ان شاء الله ولكن هو سبحان الله حينما الناس تصنع عليك هذا يعني عاجل سواب المسلم في في الدنيا سبحان الله يعني واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل في معنى حديث يقول له رسول الله بفعل عمل أو أعمل عمل الصالح فالناس يشوفوني فبيثنوا علي يعني فأل هنا كده ينقص من إيه من أجل شيء قال هذا عاجل ثواب المسلم في الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الإنسان لما يعني يتحدث بهذا أو يفعل هذا وفي نيته هو جوه وفي قلبه كده في شيء من إرادات النفس إنه عايز الناس تثني عليه أو عايز الناس هو تمداحه لا ذلك ليس من أجل أن يمدحك الناس ولكن من أجل أن يقتدي بك الناس فهذا الله خير هذا الله خير إن تبدو الصدقات فانعمه وإن تخفوها تغطو الفقراء فهو خير لكم شوف ربنا عز وجل يقول هذا في حق المتصدق لو أنت بتبديها من أجل أن يقتدي بك الناس وأن مثل فعلك فهذا الله حسن وإنما العمل بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى طيب إنما إن شاء الله يعني الإنسان فعلا لما بيعمل عمل صالح بيشعر يشعر بسعادة على توفيق الله عز وجل وأنت تعلم يعني أن أنك إذا فعلت أو عملت عملا صالحا فاعلم كما يقول أهل العلم أن ذلك فضل جود لا بذل مجهود أي والله هذا ليس يعني من من قدامتك أنت ومن يعني لا إنما والله توفيق من الله وعون من الله عز وجل إذا نحن حينما نصلي فنسأل الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من مرة فنقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا رب نحن نستعين بك على فعل الخير وعلى فعل الطاعات والله لولا أن الله عاننا ولا ما صلينا ولا زكينا آه اللهم آه والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام الا لقينا اللهم اللهم امين طيب نشوف الدكتور سعيد بيقول الله يبارك فيك يا دكتور الله يكرمك طيب هنا البشمهندس الذي ندعو الله تعالى له بزوجة صالحة والبشمهندس سالم وصل سؤال بيقول هل في العمر طاف وداع نعم هو في العمر طاف وداع ولكن إذا ضاق المقام يعني الإنسان مثلا جايته في الوداع جه ولازم يركب وإلا هتخلف عن الراكب أو حصل حاجة ظرف مانع منعه من الوداع من طواف الوداع فليس عليه شيء إنما طواف الوداع في العمر العمر فيها طواف وداع إنما متى لا يجوز إن إنسان ينصرف إلا بطواف الوداع في الحج إنما العمر فيها طواف وداع على الراجح على الرجل أنها فيها طواف وداع والإخوة بقى اللي بيطلعها في الشركات ويقولوا للناس العمره مفهاش طواف وداع لا يا جماعة ما تفرطوش العمره فيها طواف وداع طوف وداع طالما ما عندكش حاجة بس بشرط طوف وداعه ما ترجعش تشتري حاجة من الـ من الـ من الأسواق تاني لأنها هلزمك تطوف وداع تاني لازم يكون آخر عهدك بالبيت طواف الوداع آخر عهدك بمكة طوف الوداع إنما أنت جعان ما ينفعش تشتري, تشتري أكلك تشتري أكلك لا تروح تشباية تشتري أخ أصلا أنا نسيت أشتري أفطان لفلان أصلا أنا نسيت مرعال كانت ميوصياني على كذا فترجع تشتري إبقى هتعيد طواف الوداع من تاني العمرة لها طواف وداع والله أعلم طيب أختنا مسلمة بتقول معلمة القرآن تختم المجلد بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم تقرأ سورة العصر ولم أسمع أحد من المشايخ يقرأ سورة العصر فهل فعلها صحيح والله هو قيل ولكن هو ده ضعيف قيل إن الصحابة حينما كانوا ينصرفوا كانوا يقولون سبحانك اللهم بحمدك وقرؤون سورة العصر يعني كإن سورة العصر يعني فيها من اللي من التذكير بحال الذين آمنوا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر على إنهم يعني إيه قبل أن ينصرفوا بيتواصلوا بالحق وبتواصلوا بالصبر ولكن إيه ال الأفضل الاختصار على الوارد الصحيح لنا في الصحيح غني عن الضعيف. نقول إن يعني نختم المجلس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هو دو الصحيح اللي احنا نقف عليه إن شاء الله عز وجل طيب نشوف نعمل برضو رفلش كده عشان احنا طولنا عليكم وعلشان نعطي فرصة الأخونا الأستاذ بشمون السالم ان نشوفه أختنا إيمان بتقول هل يصح الجمع لصلاة الظهر والعصر لمسافر مقيم في سفره في سفره بنية في سفره هل يصح الجمع لصلاة الظهر والعصر لمسافر مقيم في سفره سنة او اكثر خشية ان يستطيع ان يصلي يصلي العصر في وقته حيث حضور محاضرات ولا يستطيع أليس ذان أو مشابه ذلك؟ يعني هو كل يوم هي طبعاً نقول بعد بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هل يعني معنى السؤال يا أختاه إني إن هو كل الأخ اللي مص الأخ أو الأخت المقيم في البلد لمدة سنة لمدة سنة يفضل يجمع الظهر والعصر مدة سنة إن هو عشان علشان هو خايف للعصر يضوع عليه يعني عنده محاضرات يعني أعتقد إن هذا بعيد إن هذا بعيد مدة سنة يعني يعني حاجة حاجة بعيدة ليه خلي بالك طيب يا دكتور ماشاء دكتور طيب مثلا لمدة سنة ان الانسان يفضل لمدة سنة وهو بيجمع بين الظهر والعصر يعني هذا هذا كما قلته بعيد انما لازم نعرف ان المسافر اذا كان يعلم متى سيقيم سيقيم في البلدة اللي ورايحها جمهور جمهور اهل العلم ماذا نقله الشيخ ابن باز جمهور اهل العلم يقولون اذا زاد عن الاربع تيام اليوم الخامس يتم ما اقملوش قصر طيب طب الجامعة يجوزن الجامعة بس مش كل يوم جماعة مش معقول سنة بحالها يفضل يجمع اكيد يعني في ايام نما لو لو مثلا في الاسبوع مرة مرتين تلاتة ماشي للضرورة الضرورات تبوح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. عشان عشان نقيد هذه القاعدة القاعده ما تبقاش على اطلاقها بنقيدها الضرورات تقدر بقدرها عندك ثلاثة ايام مثلا في محاضرات المحاضرات ورا بعض يبقى ماشي نصلي الثلاث ايام دول نجمع العصر مع الظهر يجوز بس بس انت بدون بدون ايه بدون قصر حتى وان كان مسافر وقاعد في البلد دي بيتعلم هيقعد سنه نقول له خلي بالك اذا عزمت اقامه في البلد فما زاد عن اربع ايام تتم واذا لم تعزم المقامة وانت تحت الاذن وطلب في اي وقت يجي لكتلفون ارجع لو اعدت سنة وانت تقصر فلا بأس فقد جلس الصحابة في ازربيجان حين الفتوحات سنة ينتظرون زوابان جبال الثلج حتى يعودوا الى زويهم اعدوا ستة شهر واقرأ في قصة تجد هذا ستة شهر يقصروا واجمعوا لغاية ما ذابت جبال الثلج ورجعوا الى زويهم فيعني نقول ان اللي عايز يجمع الظهر والعصر وهو مسافر اخشى ان العصر يروح عليه بس ما يكونش بالشكلية دي سنه بحالها ما يجوز ما يكونش كده طيب نشوف طيب ماشي ماشي ماشي عيني حاضر ماشي ونأسف يا بشماندي صلى ولو أن يعني نتشرف باسمك يعني الله طيب نعمل برضو ريفرش كده وننهي بقى إن شاء الله طيب جماعة الخير لعل في هذا القدر كفاية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم وحمد الله